الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فقال الحجوي رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية الهبة مصدر وهب الشيء يهبه هبة يهب وهب الشيء يهبه, يهبه هبة هبة ووهبا ووهبا, ووهبا وموهبا, وموهبا يعني يقال وهبه هبة ووهبا ووهبا يعني بسكون الهاء وفتحها وموهبة وموهبا والاسم الموهبة وتطلق الهبة اطلاقا اخر يعني هذا اطلاق المصدر وهبه وهب الشي يهبه هبا لكن تطلق الهبة بمعنى اسم المفعول يعني هبا على الموهوب وهذا كثير حتى في لسان الفقهاء وكذلك في لسان الشر قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها أو ثم يرجع فيها إلا الوالد. قول لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة؟ يعني إيه؟ موهبة ثم يرجع في هذا الموهوب. قال باب الهبة والعطية. الهبة والصدقة والهدية والعطية كل هذه الفاظ النحلة كل هذه الفاظ تطلق في كلام اهل العلم وكذلك حتى في لسان الشرع مثل الصدقات كثيرة في القرآن الهدية الهبة يعني تهادو تحبو مثلا والهبة مثل ما سمعتم في الحديث في الحديث الذي ذكرناه والنحلة وات النساء صدقاتهن نحلة والعطية حتى في الحديث الذي ذكرناه الآن لا يحل رجلا أن يعطي عطية يعني هذه الإطلاقات العموما موجودة في الشرع موجودة أيضا في كلام أهل العلم لكن بينها فروق ذكرها الفقهاء الصلاحا فقالوا إذا قصد الإنسان بإعطائه لغيره شيئا قصد بذلك ثواب الآخرة فقط فإنها صدق يعني إذا عطيتها شخصا يعني عطاء وكان هذا العطاء القصد به الثواب الأخروي ليس الدنيا ولا التودد ولا الإكرام يعني مجرد ثواب الآخرة محط القصد والنية لثواب الآخرة فإنها صادقة المدفوع هذا يسمى صادقة وإن كان القصد الإكرام والتودد والتحاد فيما بينكما ونحو ذلك فإنها تسمى هدية هذه الهدية إذن لم يكن القصد بها ثواب الآخرة كان القصد بها التودد والإكرام والتحاب فيما بينك وبين من أعطيته ومثلا رد جميل كان قد أحسن به إليك وانت ترده وانت ترده أيضا لمجرد الدنيا وليس لثواب الآخرة فهذا يسمى هدية وإن لم يقصد المعطي شيئا مما ذكر يعني لا ثواب الآخرة ولا التودد والإكرام وأمور الدنيا فإنها تسمى هبة وتسمى عطية وتسمى نحلة تسمى إيه؟ هبة وعطية ونحلة ويعم جميع هذه الألفاظ الصدقة والهبة والهدية وكل هذا يعمها لفظ العطية العطية تشمل كل ما ذكر فهي أوثع من هذه الألفاظ في المدلول ولكن قد يراد بالعطية أيضا الموهوب في مرض الموت إبا هي حينئذ أضيق من المعنى الأول المعنى الأول واسع يشمل الهدية والهبة والصدقة ولكن تطلق أيضا إطلاقا آخر على أنها العطاء الذي يكون في مرض الموت ولهذا لما يقول هنا باب الهبة والعطية هو مراد بالعطية ماذا؟ ما يكون في مرض الموت الإنسان في آخر الكلام تصرفات المريض لكن لو أنه قال العطية وأطلق قد يحمل على كل هذا والباب هنا البحث فيه عن الهبات وليس الصدقات الصدقة ذكرة أحكامها في كتاب الزكاة لكن الهبة هنا كان البحث فيها في المثال التي ذكروها مما يقصد به التواد والإكرام والمحبة ونحو ذلك من الأمور الدنيوية يثاب يثاب على هذا وشيخ الإسلام له بحث هل الهدية أفضل والهبة أفضل من الصدقة ولا الصدقة أفضل والأصل من الصدقة أفضل إلا في بعض الصور كان يكون مثلا هدية للنبي عليه الصلاة والسلام أو هبة للنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما يكون لأهل العلم ونحو ذلك مما قد يعرض فيه عارض يجعله أفضل من الصدق وإلا في الأصل أن الصدق أفضل قالوا ويك طبعا هذه كلها مستحبة يعني الأبواب هذه كلها من أبواب الخير والنفع وإن كان بعضها أفضل من بعض لأن حتى مجرد الإكرام والتود بين المسلمين مما قصده الشر وحث عليه فمجرد أن تكرم أخاك المسلم حتى لو لم تقصد بذلك ثواب الأخرة لكن نفس الإكرام ونفس الإحسان والتواد فيما بينكما مما أمر به الشارع وحث عليه ولهذا جاء في الحديث تهادوا تحابوا وأيضا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم فدل على أن المحبة وتحصيل المحبة مما يقصده الشارع ومن أسبابه الموصلة إليه في شاء السلام فكذلك الهدية إذا كانت هدية تولث المحبة بين الناس حينئذ تكون مما ندب إليه الشر وإن كان بعضها أفضل من بعض طيب يكره رد الهدية يعني من حيث الإعطاء الهدية مستحب والهبة مستحب يكره أن ترد الهدية وفي باب الزكاة جزم صاحب المنتهى بأنه لا يجوز أن ترد العطاء الذي لم تستشرف إليه نفسك ولم تطلبهم فجعل قبوله إيه؟ واجبا لكن هنا في هذا الباب نص على الكراه والقاعدة أنه إلى وقع لصاحب الكتاب الواحد اختلاف قولين في بابين فإننا نأخذ حكم المسألة من بابها وهذا وقع في المنتهى في مساء ووقع في الإقناع في مساكل ووقع في الكتب عموما ولو كان من عند غير الله لا وجدوا فيه اختلافا ف ففي الصدقة قال بوجوب القبول في كتاب يعني وهنا في هذا الموضع قال يكره والمعتمد ماذا انه يكره وقيل يجب لكن المعتمد انه يكره رد الهدي الا اذا كان هناك حياء فمن اجله اهدى لك المهدي يعني اذا علمت انه اهدىك حياء وليس اكراما وتوددا فحينئذ قالوا يحرم قبوله لأن هذا فيه إحراج للمسلم فيجب الرد ويحرم القبول إذا علم أنه أهدى إليه حياء وأيضا إذا قلنا يكره رد الهدية فإن المستحبة قبولها والرد رد هذه الهدية أو يعني لا أصدر رد لكن أقصد مقابلتها يعني يكافئ المهدي بمثلها أو أفضل منها أو ما يتأثر له وإذا لم يجد ما يكافئه فإنه يدعو له كان يقول جزاك الله خيرا أو نحو ذلك مما يؤدي معنى الشكر والدعاء بالخير لهذا الذي أهد لك هديه ولا شك إن كل هذه الأبواب فيها إخراج الإنسان من شح نفسه وتعويده على الإكرام الباذل وهذا مما ينبغي للمسلم أن يعود نفسه عليه يعني ينبغي للإنسان أن يوطن نفسه دائما على الإحسان للمسلمين وبذل الخير لهم بجاهه وبماله وبعلمه ولا يمسك ولا يضيق وإذا كان هذا مما ينبغي لعموم الناس فإنه أيضا يزداد تأكد في حق طالب العلم حق أهل العلم لا يكونون مثل غيرهم إذا كان عامة الناس يؤمرون بالبذل والإكرام فإن طالب العلم يؤمر بذلك وأولى وقد ذكرنا من قبل أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قال باب الهبة والعطية وهي التبرع الان هو في وهي التبرع قال الشارح من جائز التصرف يعني شرط المتبرع بالهبة أن يكون جائز التصرف يعني جائز التصرف أيوة يعني أيه يعني يعني كيف يكون جائز التصرف بأن يكون حرا ليس عبده لأنه لا يملك بالغا ليس صبيا لأنه لا يملك التصرف في ماله عاقلا ليس مجنونا رشيدا ليس سفيها طيب قال وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الجارة المجنوم متعلق بالتبرع اي تبرع جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره غيره مفعول لقوله ما تملك تمليك تمليك جائز التصرف غيره او ان يتبرع جائز التصرف بتمليك غيره بان يملك غيره بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره هذا التعريف فيه قيود وفاثه ايضا قيود اخرى فقوله التبرع خرجت به عقود المعاوضات كالبيع والاجارة والصلح الذي بمعنى البيع فهذه ليست من التبرعات هذه من عقود المعاوضات والعقود منها عقود معاوضات كالبيع والإجارة ومنها عقود توثيقات كالرهن ومنها عقود تبرعات كالالهبة فهذا الباب مختلف عن أبواب المعاوضات المالية حتى هذا الباب باب تبرع وليس باب معاوضة لأنك تعطي الشيء لا تقصد به عوضا فهو تبرع، خرج به إذن عقود المعاوضات التبرع بتمليك ماله المعلوم التمليك خرج به الإباحة إذا دعوت إنسانا أن يأكل عندي في البيت فأنا لم أهبه هذا الطعام وإنما أذنت له أن يأكله أبحت له أن يأكله ولذلك لا يحل له أن يأخذه وهو منصرف من البيت ليه؟ أنا لم أملكه إياه أنا قلت له كل ولم أملكه فمن فحش في جيبه حاجة وماشي. تقدم له مثلا علبة شوكولاتة يرح واخد واحدة في جيبه وواحدة يكونها قدامك إلا إذا علم أن صاحب البيت يأذن في ذلك وقد يستأذنه يكون راجل عنده وفاة فيقول لك ما عايش عشان زوجتي والأولاد ورحطت في جيبه وقد تضعف نفسه في الطريق وشوكولاتة بقى تعرفت شوكولاتة وفتنتها فيحصل ضعف فهو الأصل أن هذا ليس تمليكا هو إباحة كذلك العارية أنت في العارية لم تملكه العين وإنما أذنت له أن ينتفع بها طب الإجارة الإجارة خرجت أصلا بقوله تبرع لأن الإجارة معاوضات هو دفع مال في مقابل الانتفاع أو أنه يملك الانتفاع لمدة معينة العارية لم يدفع مالا يعني العارية فيها تبرع العرية من عقود التبرعات ولكن التبرع هنا ليس تمليكا وإنما هو إباحة انتفاع ولهذا هو يرد إليك بعد ذلك العين كما هي ولا يملكها وإنما يباح أن ينتفع بها ثم لأنه لا يملكها لا يحل له أن يعيرها ولا أن يؤجرها وواصل لا يملك وكونه يهب أو يعير أو يؤجر أو نحو ذلك هذه فروع عن الملك ولم يملك. فحينئذ تكون الهبة تبرعا بالتمليك يعني أنك ملكت هذا الذي تبرعت إليه ملكته هذا الموهوب طيب التبرع بتمليك ماله المعلوم خرج بالمال ما ليس بماش. مثل الخمش والكلب ونحو ذلك من الم... مما ليس مالا وما المال شرعا مطلقا من غير حاجة كل عين مباحة النفع مطلقا من غير حاجة فخرج بها الخمر وخرج بها المحرمات عموما يعني كالخمر وخرج بها أيضا ما يباح في حال دون حال ككلب الصيد والحرف والماشية فإن هذه ليست, هذه ليست أموالا لي لأنه لا يباح نفعها مطلقا إنما يباح في بعض الصور وكذلك جلد الميت الذي ينتفع به بعد التبغي في يابت إن إذا كان من حيوان طاهر في الحياة فهذه لا توهب لماذا لأنه ليست أموالا إنما الذي يهب المال فلا يهب إنسان لإنسان خمرا ولا يهب له آلة عز بيان مثلا كمانجة وقاله تفضل الهبة نقول هذه الهبة لا تصح ليه ليست أموالا هذه ليست من الأموال طيب التبرع بتمليك ماله المعلوم قوله المعلوم خرج به المجهول والمراد هنا المجهول الذي لا يتعذر علم وهذا في الحقيقة نوع من أنواع الخلل في التعريف وسيأتي له بعد ذلك استثناء المجهول الذي يتعذر علمه ولذلك في الإخناع المنتهى لما عرف الهبة قالوا بتمريك ماله معلوما أو مجهولا تعذر علمه فالمجهول نوعان: مجهول لا يتعذر علمه ومجهول يتعذر علمه المجهول الذي يتعذر علمه يباح أو تصح هبة مثل دقيق اختلط بدقيق او زيت بزيت فانت مش عارف فين الزيت بتاعك وفين الزيت بتاع صاحبك فوهبت لصاحبك هذا اللي هو شريكك في الزقيق والزيت وهبت له نصيبك هل يتعذر علمه او لا يتعذر يتعذر فتصح هبته للحاجة بخلاف الذي لا يتعذر علمه فانه لا تصح هبته يبقى ينبغي ان يقال التبرع بتمليك ماله المعلوم او المجهول الذي يتعذر علمه ليخرج المجهول الذي لا يتعذر علمه فلا تصح غبته كما لا يصح بيعه فتزيدون هذا القيد على التعريف التبرع بتمليك تمليك ماله المعلوم تكتب كده جنبها او المجهول الذي تعذر علمه مثال ان يختلط مال اثنين على وجه لا يتميز كدقيق بدقيق وقمح بقمح وزيت بزيت وهكذا فيهب أحدهما للآخر ملكه منه فيصح مع الجهال وسيأتي هذا في كلام صاحب الزال حتى أقول لا نعد مخالف. ليه؟ لأنه جيد الآن بعد قليل سيقول أنه تصح هبته لكن هذا شيء فاته وحتى الشارح رحمه الله لم ينبه هنا على هذا وكان ينبغي أن ينبه إيه؟ خرج ابي كلب ايه ااا يؤخذ في موضوع يعني هنا المراد بالمال ان المال الذي هو مال الشرع الا مسوتني قد يقال ان الكلب سوتني ويأتي نص عليه بعد ذلك الشرح يعني قد يكون سهوا ممكن يكون سهل في هذا هو يحمل الكلب هنا على الكلب الذي لا يباح الانتفاع به تبعيد شوي او مذهولا تعذر علمه تزيدون هذا قال بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته خرج به المعدوم فلا تصح هبة المعدوم مش ما ستحمله ناقتي مثلا او الحمل الذي تحمله امتي أهب لك الحمل الذي تحمله وهو أمتي لسه مش حامل حتى، فهذا معدوم، وكذلك الحمل في البطن لأنه لا لا يقدر أن يخرج أو لا يخرج. لابد من زيادة القيد وهو أن يكون مقدورا على تسليمه، فلا تصح هبة الآبق الشارد ونحو هذا مما لا يقدر على تسليمه. وأيضا يزاد قيد آخر وهو أن يكون الموهوب غير واجب في الحياة غير واجب على الإنسان. يرحمك الله لنزيد قيد غير واجب لنخرج النفقة على الزوجة والأقارب فليست هبة كون الإنسان ينفق على امرأته وعلى أولاده وعلى أقارب الذين تلزموا نفقتهم فهذا لا يسمى هبة يسمى ايه نفقة واجبة يأتي في كتاب النفقات فلا بد أن نزيد أيضا قيد أنه ليس واجبا لمش بعيد على الأولاد أو قارب وإن كانت زوجة فيها معوضة لكن النفقات عموما ليست معوضة. قوله في حياته خرج به الوصية لأن الوصية تكون لما بعد الموت فخرج به ما يكون بعد الموت. إذا التبرع بتمليك ماله المع... التعريف الآن التبرع بتمليك ماله المعلوم أو المجهول الذي تعذر علمه بالخلاف الذي تعذر علمه. الموجود في حياته ذي قيد المقدور على تسليمه غير الواجب. لنخرج الوصايا في حياته. غيره يعني أنه تبرع بهذا لغيره. والغير هذا أيضا يكون ممن يجوز له قبول هذه الهبة. فإذا كان ممن لا يملك، فإنه لا يملك. والصغير يملك له أبوه ويقبل له أبوه قال وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع الهبة عقد معوض العقد تبرع تبرع فإذا أدخلت فيها عوضا خرجت عن مقتضاها وصارت بيعا ولا عبرة باللفظ لأن العبرة في مثل هذه المسائل بالمعاني وليس بالألفاظ فإذا قال وهبتك على أن تعطيني كذا أو تدفع لي كذا كان بيعا ولم يكن هبة قال وإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع لأنه تملك بعوض وهذا هو البيع هذه حقيقة البيع ولذلك يثبت فيها كل ما يثبت للبيع الرد بالعيب والخيار عموما إذا كان في خيار شرط أو خيار مجلس أو خيار عيب أو تدليس أو نحو ذلك من أنواع الخيار وكذلك الشفعة يعني الشفعة تكون في البيع ولا تكون في الهبة لكن إذا كانت هبة لعوض فإنها في حكم البيع وتثبت فيها حينئذ الشفعة قال ولا يصح مجهولا يعني لا يصح أن يهب مجهولا إلا ما تعذر علمه وسبقها إذا لا يصح هبة المجهول كالحمل في البطن لأن لا ندري هل يكون ذكرا أو أنثى صحيحا أو معيبا وكذلك اللبن في الضرع ولكن يصح هبة المجهول الذي يتعذر علمه مثل ما ذكرنا نعم, نعم قال وتنعقد بالإيجاب والقبول تنعقد يعني الهبة إما باللفظ كالإيجاب والقبول بأن يقول وهبتك يقول الواهب وهبتك ويقول الموهوب له قبل أو رضيت أو نحو ذلك فيقول وهبتك أهديتك أعطيتك نحلتك يعني ما يؤدي هذا في الروض يقول الاتهاب قبول الهبة الاتهاب قبول الهبة والاستهاب سؤال الهبة يعني أنت تقول هب لي كذا من تستوهب طب وهبتك فاتهبت يعني قبلت فكونك تقبل الهبة هذا يسمى اتهابا تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول يعني باللف وتنعقد أيضا بالمعاطاة الدالة عليها يعني المعاطاة التي تدل على الهبة يعني لازم أن يكون باللف إذا أعطاك شيئا وأخرته وانتفعت به وكانت القرينة تدل على أنه يريد تمليكك هذا الشيء ورضي بانتفاع كبير فإن هذا يسمى هبة وتكون لازمة وإن لم يكن فيه إجاب ولا قبول لكن المعاطاة الأخذ القبول هذا بالفعل يدل على أنها هبة ويقوم مقام اللفظ وتلزم بالقبض بإذن الواهب الهبة بعد قبضها تصير عقدا لازما يعني لا يجوز للواهب أن يرجع فيها إلا الوالد وبشروط أيضا ستأتي فابتداء لا يلزمك أن تتبرع ولا أن تعطي لكن إذا وهبت وقبض الموهوب له هذه الهبة صارت لازمة لا يجوز لك أن ترجع فيه ولكن متى تلزم, تلزم بالقبض لا قبل القبض فإذا كان قبل القبض فله أن يرجع فإذا قبضها الموهوب له صارت لازمة وإنما يقبضها بإذن الواهب فلذلك تلزم الهبة بالقبض بإذن الواهب ولهذا قال وتلزم بالقبض بإذن الواهب إلا ما كان في يد متهب يعني إذا كان في يده كان يكون وذيع في يده أو شيئا غفضته من صاحبه ثم إنه وهبه لك فهذا في يدك أصلا يعني لا تحتاج الى قبض جديد فلازم عقد الهبة هنا بمجرد العقد وليس بالقبض ليه القبض اصلا موجود شيء وديعة عند فلان وبعد كده قلت له يا فلان ايها المستودع خذ الوديعة طب هي فن الوديعة عنده لا نقول يلزم بالقبض بل هنا يلزم بمجرد العقد ولا يحتاج الى مدة يتأتى قبضه فيها لأن بالفعل مقبوضة مقبوضة عنده قالوا ولا يصح قبض الهبة إلا بإذن الواهب والإذن لا يتوقف على اللفظ بل المناولة إذن والتخلية إذا كان شيء مثلا يخليه له إذن كان يفرغ البيت مثلا فهذا إذن له بأن يملكه يفرغ بيته لشخص آخر فدلالة الحال تقوم وقام دلالة المقال في هذا الباب وكذلك قال الأمر بأكل الطعام تملك له يعني في غير الإباحة إذا كان مقصود به التملك ووارث الواهب يقوم مقامه يعني وارث الواهب إذا مات قبل القبض يقوم مقامه في أنه يأذن ويرجع لأن هذا ما زال ليس لازما فله أن يأذن وله أن يرجع لكن إذا لزم بالقبض فليس لوارثه أن يرجع يعني لا يأتي إلى الموهوب له ويقول أبي قد وهبك شيئا لا سمحتنا عوزه نقول هل, هل الموهوب له قبض هذا الشيء ولا لا قبض وإذا كان قبضه فهو عقد لذن يجد أن ترجع فيه ولكنك تقوم مقامه في الإذن وفي الرجوع إذا مات قبل القبض لأنه لم يصل عقدا لازما إلا أن يكون هناك قبض فيلزم حينئذ ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة ونحوها بريت لمته من أبرأ غريمه من دينه يعني شخص له دين عند شخص آخر يعني محمد له دين عند أحمد مثلا فأبرأ محمد أحمد قال له أبرأتك من الدين أبرأ محمد غريمه يعني المدين من الدين بلغض أن يقول أحلنتك أو أبرأتك أو تصدقت عليك أو وهبتك أو نحو ذلك أو عنك أي لغض يؤدي معنى الإبراء بنيت ذمة من؟ الغريم ذمة المدينة الذي كان الدين في ذمته ولو لم يقبل يعني وحتى لو قل لا أقبل الإبراء ولو لم يعلم ولو لم يقبل لا يشترط هنا رضاه ولا يشترط علمه لأنه إثقاط وليس تمليكا بخلاف الهبة الهبة لابد فيها من قبول، يعني الهبة تنعاقد بالإجاب والقبول فإذا لم يقبل فليست الهبة لكن الإبراء لا يشترط فيه القبول فمن أضقط دينا عن شخص سقط الدين وإن لم يقبله لماذا؟ لأنه إسقاط وليس تمليكا ولهذا احنا قلنا أن إسقاط الدين لا يكون زكاة في الزكاة قلنا أن إسقاط الدين عن المدين لا يكون زكاة ليه؟ إسقاط ليس إعطاء وأنت في الزكاة مأمور بالإعطاء والإيتاء هات الزكاة وهذا إسقاط لشيء كان في ذمته فلم تعطيه شيئا لم تؤتيه شيئا فمن أبرى غريمه من ديني بلفظ الإحلال أو الصرقة أو الهبة ونحوها برئت ذمة ولو لم يقبل لأنه إسقاط فلا يفتقل إلى القبول ولهذا احنا قلنا وهذه قاعدة قلنا من قبل أن ما لا يشترط رضاه لا يشترط علمه وكذلك مثل هذا العتق إذا أعتق عبده فإنه يعتق عليه وإن لم يقبل قال لا والله ما درش عنك ما درش عنك لكنك خلاص صرت حرا طيب من طلق امرأته لها هي يشترط علمها او رضاها لا طيب من ردها لا هناك فرق في العدة لا يشترط لكن بعد العدة لا هذا جديد لابد ان يكون هناك تراضي وشروط العقد لكن في العدة هي امرأة وبعولتهن حق بردهن في ذلك اين ارادوا اصلاحه قال وتجوز هبة كل عين تباع تجوز هبة كل عين تباع يعني هذا ضابط في الموهوبات انها تكون مما يجوز بيعه لهذا استثنينا ما ليس بماله استثنينا المجهول الذي لا يتعذر علمه فكل ما يجوز بيعه تجوز هبته قال وكلب يقتنى وقيده هنا مع ان الكلب الذي يقتنى لا يجوز بيعه لكن تصح هبة باب الهبة اوسع من باب في هذا في بعض المسائل ومنها هذه باب الهبة اوسع من باب البيع قال فصل يجب التعديل في عطيته اولاده بقدر ارثهم يقول المؤلف يجب التعديل ولم يقول يجب او تجب التسوية لان التسوية مع... نعم إيش سامع مالو. لكنه صرح هنا بجوازه فيستدرك عليه يعني العبا بما صرح به لأن ما أكذ من المفهوم لا يعارض ما أكذ بمنطوق اللفظ المنطوق مقدم فصل يجب التعديل في عطيته أولاده التعديل غير التسوية التسوية أن تعطي هذا مثل هذا والتسوية ليست من العدل دائما تسوية غير العدل وهذه من الأمور التي يجب أن يفهمها الإنسان عندما يتكلم وعندما يفهم أيضا الصلاحات الشرع فالله عز وجل أمر بالعدل ولم يأمر التسوية. مطلقا إنما أمر بالعدل لأن العدل هو التفريق بين المفترقات والتسوية بين المتماثلات فالتسوية بين المتفرقات ليس عدلا والتفاوت بين المتماثلات ليس عدلا لذلك ليس عندنا في الشرع تسوية الرجل بالمرأة اللي هو المساواء لما يقول العزيز نعمل المساواء بين المسلم والكافر والرجل والمرأة ويقع بعض الناس من اهل الدين في هذا المنكر الشنيع بيولعزين مساواة المرأة بالرجل وهل سوى الله بين المرأة والرجل اتداءا احنا ارهابيين يعني ما تيلقوش يعني احنا برضو مش خايفين من حاجة ولا متوقفين انكم ترضو عنا في كامل احنا من احنا نقول لكم ما نفهمه من شرع الله عز وجل فالمنطلقات عندنا غير منطلقات المخالفين اصلا هل هناك في الشرع ما في ما يقول سوي بين الرجل والمرأة في كل الحقوق والواجبات بالعكس عندنا مسائل عشرات المسائل تختلف فيها المرأة عن الرجل تختلف خلقة وتختلف حكما شرعا يعني كونا وشرعا قدرا وشرعا والله تعالى يقول ليس الذكر كالأنثى حازني ثاني والرجال عليهن درجة ففعلا ليس ذكر كالأنثى الذي يقول المرأة كالرجل مناقض للشريع مضاد لحكم الله عز وجل فلذلك لا تجب على المرأة الصلاة الجماعة ولا الجمعة ولا الجهاد ولا النفق على زوجها مسائل كثيرة يجب على المرأة الحجاب أحكامها في الميراث والدية والعقيقة تختلف والشهادة يعني أحكام كثيرة جدا مسائل تختلف يختلف فيها رجال عن النساء كثيرة جدا وأفردت بالتصنيف بل إن الأصليين مختلفون إن الخطاب الشرعي إذا كان بلفظ فيه جمع المذكر التالم أو لفظ يختص به الذكور هل تدخل فيه المرأة ولا لا يعني ابتلاء هناك خلاف في دخول المرأة في خطاب الذكور فلا شك إن الشرع قائم على التفريق بين الذكور والإناث في مسائل الكثير وأقبح من ذلك أن يقال تسوية المواطنين المسلم والكافر يعني المسلم والنصراني سواء في مصر ليه؟ لان المناطق عندهم في علمانيتهم هي المواطنة والقومية وده غير المناطق الشرعي اصلا فهم في الحقيقة مواطنون درجة ثانية وكلمة دي بنتنبذهم انتم مواطنون درجة ثانية حقيقة انتم مواطنون درجة ثانية فعلا نعملكم ايه اسلموا ش Relingt اسلموا تبقى درجة اولا ماذا انتم ت ؟ لا هنوضع لا نجبركم على الترقي خليكم درج ولكم حقوق اهل الدرجة الثانية يعني انت ما تركب ولا طيارة درجة تانية غير الاولى صح ولا لا ينفع بتوع الدرجة التانية لا لو سمحت احنا كلنا في الاطر يبقى كلنا سواء هنقعد في الدرجة الاولى ورجل على رجل داي بتاع الدرجة الاولى هل من حقهم هذا؟ لا طب يا اخي هم مشترك مشتركون في القطار بس القطار ليس مناط اشتراك التذكرة مختلفة فايضا الوطن ليس مناط اشتراك إلا في بعض الأمور كنك في نفس الأطرق كويس أنت معنا في نفس الوطن ليك مالك وعرضك واحترامك في هذه الأمور انت رجل محترم وصحيح أنت مهزأ لكنك محترم شرعا يعني محترم بمعنى ايه لك حرمة لكنك مهزأ بالمعنى الاخر لانه من يهين الله فما له من مكرم لكنك محترم يعني لك حرمة ومعصوم وإن كنت ارتكبت أقبح الذنوب لكنك معصوم برضو بالصلاح آخر معصوم يعني معصوم الدم والمال لكنك مش معصوم بمعنى الوقوع من الذنوب في الذنوب لأنك وقعت في الشرك الأكبر والعياذ بالله فأنت معصوم محترم ولك حقوق تعيش بها على أرضنا أرضنا احنا مش أدروا كنتوا لكنك لسه مثلنا لسه مثل المسلمين والذي يقول يسوى بين المسلم والكافر في بلاد الإسلام هذا مناقض لحكم الله عز وجل وهو مرتد عن الإسلام لو كان يعلم هذا الذي يقول أنه مخالف يعني إحنا بس نعذرهم بجهلهم وتأويلهم وإلا في هذه ردة لأن يرد معلومة من الدين بالضرورة لكن قد يعذروا فيها بعض الناس باجتهاء بتأويل إنه متأول أو جاهد وإلا فالأصل الذي ينص على أن الكافر مثل المسلم سواء بسواء ورأسا برأس هذا مناقض لقطعيات الشريعة نحن عندنا نصوص لا تدخل تحت حصر ونصوص قطعية الدلالة فنجعل المسلمين كالمجرمين أم نجعل الذين أمنوا عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار يعني نصوص كثيرة جدا فليس هناك في الإسلام تسوية بين مسلم وكافر ولا بين ذكر وأنثى ولا بين عالم وجاهد ولا بين رئيس ومرؤوس قضية المساواة قضية باطلة شرعا إلا فيما سوى الشرع فيه بين الناس أو بين المكلفين إذن العبارة الشرعية ما هي العدل الواجب العدل وليس التسوية لأن التسوية كلمة مهمة وتحتمل معاني باطلة في سياقات كثيرة لذلك هنا قال يجب التعديل في عطيته أولاده إذن لا تجب التسوية وهذا المذهب لا تجب التسوية في عطية الأولاد ومن الواجب العدل وما العدل أن تعطيهم كقسمة ميراثهم فإذا أعطيت الأنثى تعطيها نصف ما تعطي الذكر يعني الذكر مثل حظ الأنثيين فمن أعطى عنده ذكور وإناث أولاد أعطى ولده أو وهبه هبة إداره مثلا عشر تلاف جنيه يبقى يدي المنت كام خمسة آلاف وده اسمه إيه؟ عدل هذا اسمه عدل ولا تسويه لا اسمه عدل وليس تسويه والقول الثاني وقول بعضها للعلم تجب التسوية فحينئذ يجب أن يكون هذا مثل هذا لكن المذهب أنه تجب لا تجب التسويب للواجب هو العدل والتسوية ليست عدلة يعني بناء على هذا القول ما ينفعش تدي الأنثى مثل الذكر بل تعطيها نص ما تعطي الذكر ويخلت حقوق المرأة يضرون في الحيط يعني أكبر حيط يذهبون إليه أو أكبر بحر ونحن الحمد لله عندنا في مصر بحار كثيرة يعني في البحر الأبيض لو أردتوا أيضا في البحر الأحمر يشربون مما شاء وعندنا أيضا آبار وأنهار وعيون الحمد لله يعني المياه كثيرة في مصر ويبقى عندنا مياه مجاري إن أرادوا ذلك كل هذا متاح له يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم يعني للذكر مثل حظ الأنثان طيب هنا مخالفة من من صاحب الزاد للمذهب وهو أنه قيل المسألة بعطاء الأولاد ففهم منه أن عطاء الأقارب من الوالدين والإخوة والأخوات والأعمام وأبناء الأعمام نحو ذلك لا يجب فيه العدل وهذا القول قول في المذهب اختاره الموفق والشارح وجماع والصحيح في المذهب والذي ذهب عليه صاحب الإخناع المنتهى وصححه في الإنصاف وجماع أخرون وهو المذهب أنه يجب التعديل في نفقته على أقاربه الذين يرثون منه ويرثوه يعني المثال عم من الأولاد المراد هنا كل من يرث بقرابة على المذهب كل من يرث بقرابة فدخل فيه الأب والأم والأخ والعم وأبناء العم فإذا عطيت إخوانك فإنك تعدل بينهم أو الإخوة والأخوات كذلك تعدل بينهم يكون بحسب ميراثهم والأعمام كذلك وكذلك العمات وكذلك أبناء الأعمام والاب والأم وهكذا يعني وكيف يكون التعديل طيب؟ بقدر ميراتهم يعني لو تعطي إخوانك وأخواتك فإنك تعطين بقدر ميراثين منك لو كنت لو كان هذا ميراثا فمفهوم كلام الحجاوي أن الأقارب الوارثين غير الأولاد مفهوم كلام أنه لا يجب التعديل فيما بينهم والصحيح أنه يجب عليه التعديل فيما بينهم حكم الأقارب الوراث في العطية كحكم الأولاد طيب قالوا لا يجب التعديل في شيء تافه لا يجب التعديل في الشيء التافه الكلام هنا في الشيء الذي له خطر يعني الشيء الذي يلفت الأنظار لكن الشيء التافه الذي يتسامح فيه مثلا جبت لابنك كيس شيبسي. وطبعا ابنك هنا مش الصغير لأن كيس الشيبسي عند الأطفال الصغار لا يتسامح فيه صح ولا لا جدا، ده يروح يغيظ أخوه يقول له بابا جاب لي النهاردة كيس شبس لكن مثلا ابنك الكبير وانت داخل كده وجايب له كيس شبسي عادي يعني إخواتهم مش حيث عنه ده شيء تافه بنص جنيه ولا كذا شيء لا يلتفت إلي ولا ملبسه ولا حاجة زي كده فهذا شيء تافه يجب التعديل فيه لكن التعديل يكون في غير الشيء التافه والمراد بالتعديل إعطاؤهم بقدر ميرا هنا نصان للإمام أحمد في منتهى الأهمية قال الإمام أحمد في من له أولاد زوج بعض بناته فجهزها وأعطاها قال يعطي جميع ولده مثل ما أعطاه واحد جوز بنته وجهزها مئة ألف جنيه عبر عندكم كده فيعطي جميع الأولاد إيه الإناث مئة ألف والذكور مئتين ألف الله أكبر وسئل عن رجل له ولد يزوج الكبير وينفق عليه ويعطيه قال ينبغي له ان يعطيهم كلهم مثل ما اعطاه او يمنحهم مثل ذلك نعم حتى ان كانوا مش محتاجين الا في النفقة الواجبة كالكسوة مثلا واحد محتاج كسوة فمش لازم تشتري تشري للجميع لانك هنا تعطي النفقة الواجبة يعني النفقة في الطعام والشراب والكسوة قد تختلف لان معلوم ان الطفل الصغير الرضيع ليس كالذي عنده عشرين سنة مثلا فانت مش هتجيب الكبير يأكل مثلا نص فرخة وتقول احط فلوس للولد الرضيع نص فرخة ليه؟ دي وكذلك الكسوة كسوة الطفل الصغير الكسوة الكبير فهذه الواجب فيها ما يسد الحاجة ويختلف فيها الناس لكن عطاء الهبة والتجهيزات ونحو ذلك كل هذه لابد فهمنا في فيه من العدل نعم من مراد العدل يعني العدل وقد كانوا يفتحبون العدل بين الأولاد حتى في القبل حتى في الايه؟ في القبل يعني تقبل هذا تقبل هذا ولا شك ان هذا من التربية الحسنة ومن العدل حتى لا يكره الأولاد, لا يكره الاولاد بعضهم بعضا ولك في قصة يوسف عليه السلام مع يعقوب عليه السلام عبرة. لقد كان في يوسف إخوته آيات للسائلين إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبين منه نحن عصبا إن أبانا لفي ضلال مبين حصل الذي حصل بسبب إنهم شعروا أن آباهم يحب يوسف أكثر من حبه إياه. فهذا مما ينبغي الإنسان أن يعتني به جدا في تربية أولاد. وكذلك في الزوجات وسيات إن شاء الله مش عارفين نستعجل المشاكل بس يعني حقيقي إن شاء الله في باب القسم بين الزوجات. وما العدل الواجب بس احنا مش هنقول دلوقتي مش هنستطرد لان الاستطراد يعني فيه اشكالات فينفضل بعضهم سوى برجوع او زيادة الكلام هنا في حق من حق الوالد والوالده ايضا لكن ان فضل بعضهم بان اعطاه يعني زياده عن عن ارثه او نقص الاخر من ارثه او خصه بشيء لم يعطي الاخرين مثله سوى يعني يجب عليه التسوية اما بالرجوع واما بالزيادة طيب هل لكل أحد ان يرجع لا الرجوع هنا للوالد فقط لان الرجوع في الهبة لا يجوز فالكلام الان في مقامين ان كان الكلام على الوالد الوالد الاقرب مش الجد لا الوالد الاب يعني. وليس الوالدة حتى إذا كان الكلام على الوالد فإن له أن يرجع وله أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى الأول ويسوي بينهم يعني له طريقتان في التسويل إما أن يأخذ ما أعطى ويبقى الجميع ما وإما أن يعطي الآخرين أو يكمل لهم النقص لكن غير الوالد كالوالدة وكالأخ وإن كان مؤلف كلامه لا يتناول الأخ لكن احنا كلنا الصحي يتناول فلا نقول يجب أن يسوي بالرجوع بل نقول إيه يجب أن يسوي بالإعطاء بالتكملة أو الاعطاء إما الاعطاء ابتداء لهم أو أن يكمل لهم إذا كانوا قد أخذوا أقل من الواجب إنما الرجوع في حق الوالد فقط وبشروط أيضا ستأتي شروط جواز رجوع الوالد في هبته لولده إذا فإن فضل بعضهم سوى برجوع تكتب جنبها كده إيه الوالد فقط أو زيادة يعني يزيل المفضول حتى يساوي الفاضل مين له أن يرجع الولد له أن يرجع أصلا مش أصلك مش حالف يرجع يعني هو يلزمه إحنا لا نحصره في صلك الرجوع هو يلزم أحد أمرين إما أن يرجع وإما ولهذا الشرح من حيث أمكن إذا لم يكن موجودا خلاص يلزمه أن يسوي ويكون دينا في حقه قال الشارح وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداءاً إن علم سؤال مهمة جدا يحرم عليك أن تشهد هذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى أن يشهد لما جاء رجل يقول إن نحلت ولدي هذا وسألو أكل ولده ولدك نحلت أكل ولدك نحلته وهذا قال له فلم يرضى النبي عليه الصلاة والسلام بالشهادة لأنه زور وظلم وناشد على هذا الظلم وكذلك كل عقد فاسد عنده مختلف فيه. الشرح بيقول كده اني لا تشهد على عقد فاسد يعني مثلا جاءت امرأة حنفية ورجل حنف يقولك يا فلان يا حنبالي تعال اشهد لنا على عقد النكاح اللي هو من غير ولي تقول لهم ايه لا مش هشهد وان كاننا لا افتخ نكاحكما ولكنني لا اشهد على هذا النكاح ليه لان العبره باعتقادي فلا اتحمل هذه الشهادة طيب فان قبله ثبتت يعني فان مات قبل الرجوع والزيادة، يعني قبل أن يرجع فيما أعطى أو يزيد المفضول حتى يساوي الفاضل ثبتت، يعني ثبتت الهبة للمعطى وتكون ملكا له، وليس لبقية الورثة الرجوع إلا أن يكون في مرض الموت، لأن مرض الموت لا يحل فيه مثل هذا إلا أن إلا بإذن بقية الورث يكون موجودا على إجازة الباقين. طيب ماذا لو أذن الأولاد في التفضيل؟ او الاقالب في التفضيل يجوز لان الحق لهم لا يعدوهم هو حقهم وقد تنزلوا عنه قالوا لا بأس قالوا لابهم لا بأس اعطي اخانا ولا تعطينا مثله او ما تدناش خالص احنا مسامحين. جزاهم الله خيرا لذا كان كذلك فلا بأس لكن اذا لم يأذنوا فليس لم طب لو اللهم انزعهم منك بالاو ما اذنتوش ويهددهم بالغضب اي رأيكم؟ ها؟ طبعا ليس له ذلك هو ظالم أصلاً ليس له ذلك يعني ما يجيش يقول والله لو مردوش بقى أنا عامل لكم مشكلة وزعلان وكذا يعني هذا ليس هذا من البر هذا ظلم وهو حقنا ومن الواجب عليك أن توصله إلينا إذا حصل هذا بتسامح ورضى نعم وإلا فلا لا يجبرهم على هذا طيب قال ولا يجوز لواهب إن, أن يرجع في هبةه اللازمة إلا الأب الهبة عقد لازم تلزم بالقصد كما سبق ولا يجوز للواهب أن يرجع في هبته إذا لزمت إلا الأب والمرب الأب هنا الأقرب ليس الجد وكذلك الوالد لا تدخل في هذا فالأب له الرجوع سواء كان الرجوع بقصد التسوية أو لا بقصد الرجوع المحر يعني قد يرجع ليسوي لأنه مش عارض للجميع فايرجع في الهبة أصل يجوز له ذلك وقد يرجع لمجرد الرجوع يعني معدوجه في الولد واحد مثلا ايضا له ان يرجع طب اعطى الجميع له ان يرجع لان الرجوع حق له لا يعدوه. لا هذا ظلم نعم مسلما كان او كافرا يعني سواء كان الاب مسلما او كافرا لقولي عليه الصلاة والسلام لا يحل للرجل ان يعطي معطية فارجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده قال الشارح ولا يم... ذكر الشارح بعض الشروط هو عموما هناك شروط ثلاثة متفق عليها وشرط رابع مختلف فيه بين صاحب الاخناع المنته في جواد رجوع الاب في ما وهبه لولد الشرط الاول ان تكون الهبة عينا باقية في ملك الابن فلا رجوع في الدين إنما الرجوع في الأعيان وليس في الديون إذا كان في دين على ولدي مثلا وأبرأه منه أو من أباح له أباح له أن ينتفع بشيء فلا رجوع في هذا إنما الرجوع يكون في الأعيان وليس في الديون ولا في المنافع ثانيا أن تكون العين باقية في تصرف الولد فإن تلفت فلا رجوع يعني ما يلوش القيمة يعني مثلا أعطاه ثوبا والثوب تلف أو سيارة وذهبت وتلفت في حادث يقولوا سمعت ديني فلوس السيارة لنا الدكال هل يصح لا إنما يصح إذا كانت العين باقية يبقى في الأعيان أن تكون العين باقية ثالثا لا تزيل هذه العين زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة ونحو ذلك أما الزيادة المنفصلة فله أن يرجع لكن زيادة متصلة وهبه بهيمة مثلا والبهيمة ثمنت فلا يرجع فيها أو وهبه عبدا والعبد تعلم صنعة فزادت قيمته او تعلم القراءة والكتابة فزادت قيمته فلا يحل له الرجوع ليه لان صار فيه زيادة في ملك الابن فلا يساء له ان يرجع فيه هذه الشروط متفق عليها بان الاخناع المنتهى وزاد في, شرطاً في وزاد في المنتهى شرطا رابعا وهو ان لا يكون الاب قد اصطط حقه من الرجوع فان اصطط حقه من الرجوع فلا يرجع وفي الاخناع خالف قال حتى لو اصطط حقه من الرجوع له ان يرجع الحق له لا يعدو وله أن يرجع مرة أخرى فإذا الرجوع في الهبة لا يجوز إلا للوالد بالشروف التي ذكرناه قال وله أن يأخذ وتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه يعني يجوز للوالد أن يتملك من مال ولده سواء كان الولد يأذن أو لا يأذن سواء كان الوالد يحتاج او لا يحتاج سواء كان الولد راضيا او ساخطا سواء كان عالما او غير عالم في كل الاحوال الا ما سيستثنى يجوز للوالد ان يتملك من مال ولده لكن هناك ستة شروط لهذا الحكم اولا كون هذا الذي يتملكه الوالد فاضلا عن حاجة الولد كونه فاضلا عن حاجة الولد ليه لان لا يضره لا ضرر ولا ضرر فإذا كان حاجة الولد متعلقة به يعني نفقات الولد على نفسه مثلا هو الولد راتبه ألف ونص وهو نفقاته ألف ونص يعني لو نقصه ميت جنيه مشكلة في ضيق فلا يحل للوالد حينئذن أن يأخذ منه شيئا لكن هو نفقاته الشخصية ألف ونص ومرتبه ألفين ممكن ولد يحط رجل على رجل ويقول له ايه تحول لي 500 جنيه حطهم لي في رصيدي المتضخم في البنك الاسلامي عشان اشربه و وما لكش دعوه عامل بيهم ايه ينفع ولا ما ينفعش ينفع غ... ايوه ينفع طبعا غصب عن عينه يعني ياخد من طن في جيبه ويقول له كمان تروح توديهم لي مش هلع اوديهم <تصفيق> يعني له ان يتفنن في غيظ ولدي يقول له تعالى كده تروح تركب موصلات وتعمل كل حاجة وانا قاعد لما تروح بأس لنا علي وتعرفت ان كفاء وضعتهم في رصيدي. كل هذا لبأس به فضلا عن عن كونه يعني من البر فعلى كل حال الشرط الاول ان يكون فاضلا عن حاجة ولدي. ثانيا ان لا يعطيه لولد اخر اذا كان اصلا ابتداء في الهبة ليس لك ان تعطي ولدك دون بقية اخوته فكيف بان تأخذ منه وتعطي لغيره اذا ما يجيش واحد يقول انا حافظ من ابني ابني عنده دخل في الشهر خمس تلاف جنيه وهو كل مصاريفه ألفين يعني عنده ايه ثلاث تلاف زيادة ولاد ايه ثلاثة اخوة فانا حافظ منه ثلاث ألاف وقدي كل واحد ألف جنيه هل يجوز هذا لا يجوز برضا لكن لا يجوز بغير رضا احنا كلامنا هنا في كون يأخذ قهرا ولا يجوز له ان يأخذ منه ليعطي ولدا اخر الشرط الثالث ان لا يكون هذا في مرض موت احدهما لا في مرض موت الوالد ولا في مرض موت الولد لان التبرعات تمنع حينئذ. الشرط الرابع ان لا يكون الاب كافرا والابن مسلما فإذا كان الوالد كافر لابن مسلما لا يأخذ لا الشرط الخامس أن يكون ما يتملكه الأب عينا موجودة لا دينا يعني هذا في الأعيان وليس في الديون الشرط السادس أن يحصل التملك بالقبض مع القول أو النية ولا يصح تصرف الأبي فيه قبل ذلك إذا لو كان والد مثلا عنده نفقات لزوجته وأولاده وطلب منه أبوه أن يعطيه ما يضر بنفقة أولاده لو أحفاد الأب يعني فهل يعطيه هم؟ سيأتينا في النفقات أن الإنسان على زوجته وأولاده مقدمة عن نفقته على أبي وإن كان نفقت الوالد واجب لكن بعده نفق على الزوجة أو فممكن أبي يزعل لكن ليس له حق شرعا في هذا، إنما حقه أن يأخذ منك ما زاد عن حاجتك بالشروط التي ذكرنا، إيه؟ لا الأم لا الأم ينفق عليها لكن لا تأخذ منك إلا بنوبك، نعم. ارجع عليها في في والمنته حتى ذكر ذكر الشروط أو كثير منها في الروض. قال فإن تصرف في ماله يعني ان تصرف الوالد في مال الولد قبل تملكه وقبضه ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح لأن كل هذا لا يصح إلا بالقبض وإحنا شرطنا أن يقبضه أولا فلا ينفض تصرفه فيه قبل ذلك بل بعده يعني بعد القبض المعتبر مع القول أو الني قال وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه ما هو الأب يأخذ من مال ولده بالشروط التي ذكرناها فإذا كان للولد دين على أبيه اقترض الوالد من ولده شيئا أو اشترى منه شيئا ولم يعطيه الثمن أو أجر منه بيتا ولم يعطيه الأجرة أي صورة من صور الدين فليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه يعني نحو الدين مثل ثمن المبيع يعني المراد هنا دين القرض يعني ونحوه من ثمن المبيع واجره من تفع به وليس له ان يحيل يعني الواحد مثلا يقول له عوده عوده فيحيله على ابيه انه له على ابيه دين لا يعني لا يحيله على دين ابيه لانه اصلا لا يطالبه به فليس للولد مطالبة ابيه بدين ونحوه فلو ان اباك اضطرض منك قال لك يا ابني لو سمحت انا عاوز اشتري العربية وعاوز عربية لاند كروزر وانا معيش غير 300 الف تقول له يا اخي 300 الف انت اجيبهم ثلاث عربيات حلوين يعني لازم لاند كروزر يقول لك والله انا عاوز ان لاند كروزر يا اخي نفسي تتوقو الى ذلك وانت معاك ساعا تمن انت ما انت الم زعالك يديني 200 الف جنيه عشان عاوز اجيب لاند كروزر تديني لا يكفي ان شاء الله يلزمك الزمك ما يلزمكش وانت معك ساعة مفيش مشكلة ايوه طب ما تدينيش انا حفض منك 20000 هصبح عنك ينفع ينفع المهم لقاك مزمزق فالف خلاص هفترض منك 20000 واجيب العربية وربنا يسهل ان شاء الله حينما يصرق واعطيك المتين الف فانت قلت له خلاص لو كان قرض ماشي وثدت براحتك يا ابي على عشر سنين بعد العشر سنين منتظر مستني بقى الفرج فهل لك ان تطالبه ده انت حتى ما تروحش تقول له اديني 200000 يعني مش مش هو لو اه اه لو ما ادلاشش تزعل ده انت بتدعي تروحش تقول له اديني 200000 ان هو ليس للولد مطالبة ابيه بداية يعني انت ما تروحش تقول اديني 200000 اقعد ساكت ولا ما ياسمش ياسم اذا كان من حق يأخذ منك اصلا ما الاثم يا اخي إن, ان الولد من كسب ابيه ده, ده من, أطيب من اطيب الكسب هو كسب ولدك ربنا نرزقك كده ان شاء الله <تصفيق> إيه؟ اذا كان قرض نعم يأخذ من التالي والله اين رجع في كلامه حقه يرجع في كلامه انت حصل معاك المشكلة ديه يا اخي من حقه هو يقوله كان حقه يأخذ منه ابتداء فكيف بالقرض مش كذب ولا حاجة هو كان في نيته بعد كده رجع بدا له ان لا, لا يرد الديه يعني او كان بيختارده بعد كده ماذا له تغير رأيه والفلوس حل يتفعيله من حقه لا بأس بهذا فليس للولد مفالبته انا اديد لكم مثال يفقع المرارة الشوية لكنه يدخل في كلام الفقهاء ايه المشكلة ايه لا اعترض المثال بس هو مثال مقصود اصلا يعني انا قاصد ان انا افقع مرارتكم بمثل هذا المثال <تصفيق> وليس للولد مطالبة ابيه بلين ونحوه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنت ومالك لأبيك خلاص حقه إلا بنفقته الواجبة عليه الحاجة الوحيدة التي طالب بها أباك النفقه الواجب ولد صغير أو حتى لو مش ولد لا يملك النفقه وأبوه لا ينفق عليه مع القدرة فيطالبه يقول أريد النفقة تأكله الشرب اللبس وكذا من حق أن يطالبه طيب الأب بعد المطالبة مشاض يدي له فلوس يعمل إيه يذهب إلى القاضي ويرفع قضية دعوة أبي لا ينفق عليه الأب ما زال مماطلا حيث سجن نقول له ارجع في الدعوة لا تسجن أباك ها لا خليك في الدعوة زي ما أنت وهو السجن ليه لأن هذه من النفق الواجب زي ما هو أيضا من حق أن يأخذ من مالك فأنت أيضا يجب عليه أن ينفق عليك وأين تذهب تروح تتكفف الناس ولا تسرق فواجب عليها أن ينفق عليه إلا بنفقة الواجبة عليه فإن له طلبته بها وحبسه عليها لأن هذه ضرورة ضرورة حفظ النفس وهي مقدمة على حق الوالد في هذا لهذا نكون قدسين على هذه المشائل وناقف عند تصرفات المريض لها صلة بالوصايا يكون في الدرس القادم إن شاء الله والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين